وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ الْأَمْوَاءُ فَكَانَتْ أُذُبَابًا وَتِيرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ تُرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِطَارِي ِنَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ثُمَّ ذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا أذائقا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جذابا منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق كُفَءَ مَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهَ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ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 قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم باستاهرة هل أتاك حديث موسى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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوى وآثر الحياة دُنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَن تَاعَتْ أَيَّانَهُ رَسَا هَ إِمَّا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها